وَأَرْسَلْنَا مُرْسَلًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم ويسلم تسلما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أفسكم أو يخرجوا أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خير لهم لكان خير وإذا لآتيناهم من أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي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 فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَتَلْ أَوْ يَقْلِبْ فسوف, فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقومون. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَقَيْنَا لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ فَلَنَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ فَلَنَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ منهم يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لِمَا كَتَبَتَ عَلَيْنَا قَدْ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْغُفْلَانَ لَوْنَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْتَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ قُلْتَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ الآخرة خير لمن اتقى، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت. يكونوا يدرك الموت ولو كنتم في برج مشيدا وإن تصبهم حسنة يقولون يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم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 126. ما أصابك من حسنة فمن الله 127. وما أصابك من سيئة فمن نفسك 124. أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا 125. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزَ مِنْ عِنْدِكَ بِنْتٌ طَائِفَةٌ مِنْهَا بِئَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِينَ تَعْقُون وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فأعرَّض عنهم وتوَكَّل على الله وكفَّى بالله وَكِلَّا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ فلا يتذبروا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أهل الأمر منهم لعلمه لعلمه الذين يستندقونه منهم ولو لفضل الله عليكم ورحمة له لاتبعتم الشيطان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 والله أَشَدُّ بأسًا واشد تيتلا من يشفع شفاعة حسنة لكل له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة لكل له كفل منها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 الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو ولا يوم لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. أستغفرو من الله حد.